بلش كتابي ترين ولا حد يعرف لي ولا حد بيادين ولا حد بيادين لا حد مسدني ماليش كتاب يتقري ولا حد ما ليش يتقري ولا حد ما ليش ولا حد بيادري. ولا حد يعرف ولا حدي حد حد يا ديري كتاب ولا حدي يا ديري كتاب ولا يا ديري ولا من الزمن والحياة من الزمن والحياة مالوش كتاب والفرحيات الفرحيات والدار لا شفت ولا شفت لا شفت ولا شفت كتاب يحكي العذاب şevl ağır benuş kitab ve لو ولا قلتو لو الهموم ما كانتش في البال ولا عيون ويا الاحزان ما حد يعرف غير الله اني جرحت وشفت هواي من الزمن ده نزلهم ناس ومش حسيم من ما حسيت وش ولا ألف حكايات ما تحصل في الأحلام ولو حكيت أقولك الدك حسيت فأمر وشفت ولا ألف أكيد ما تحصل في الأحلام ولو حكتها تقولوا كذا أشك الزمن ولا أشك الناس وجد منين الحب وإخلاص أشك الزمن ولا أشك الناس وجد منين الحب وإخلاص من اللي شفده من الأحبات يا عيني دابي احب الناس وعمري ضاوية الخينين مين, مين اللي يقرأ ويسمع من يومك في الدنيا حزين اخلص في ودي وحب الناس وعمري ويا الخينين يا ما الصحاب وروني كتير وخلوا جرح القلب كبير يا ما الصحاب وروني خلو جرح القلب الجيد وعشان أصوي في قلب سماح أسكت وأقول فرح يضق علي الباب بلاش خصامه في فيعزاب يا فرح يضق علي الباب بلاش خصامه في فيعزاب وهدلي نفس تقلبهم خير يا عسى وعرض